بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المسألة الوحيدة التي بقت مما أفكر في بحثها ضمن بحثنا المختصر في ولاية الفقيه مساله الهلال هل الهلال يثبت بحكم الفقيه او لا وعليكم السلام الروايه التي يمكن ان نستشهد بها لاثبات ذلك روايه واحده ولم ارى روايه اخرى فاننا لو لم نتمسك بديل روايه في المقام فمجرد الابحاث الماضيه ما يثبت ذلك صحيح اننا قلنا ان ولايه الفقيه تشمل الموضوعات عليكم السلام لكننا ما نقصد بموضوعات الموضوعات الشخصيه يعني أني حينما شككت في طهارة ونجاسة إناء هذا الفقيه ياتي ويحكم علي بأنه نعم هذا نجس أو هذا الطاهر هذا شيء ما مقصودنا من ولاية الفقيه التي أثبتناها والهلال رغم أنه يعني الهلال يجب أن نثبت بنص إن انه لا هذا شيء قام فيحتاج إلى تدخل حاكم الشارع بإله وإله عن القضية شخصية كل أحد ثبت عند أنه شوال يفطر وكل أحد ثبت عند أنه رمضان يصوم كل أحد ثبت عند أنه ذي الحج يحج وهكذا فنحن بحاجة إلى رواية بهذا الصلاة صدفة هذه الرواية واردة الرواية هي ما روي بسندين طامين عن محمد بن قيس عن أبي جعفر الباقر عليه الصلاة والسلام إذا شهد إذا شهد عند الإمام الشاهدات أنهما رايا رأي الهلال. منذ ثلاثين يوما، وبما أن الشهر ما راح يكون أكثر من ثلاثين يوم، فيثبت أنه اليوم يوم عيد. أمر الإمام بال بالإفطار ذلك اليوم. قب هذا إذن هذا هم اعتبر تعتبر قضية اجتماعية، والإمام يتدخل يقول أفطر. أمر الإمام بالإفطار ذلك اليوم إذا كان شهدا قبل زوال الشمس إن كان الشاهدان خضره قبل زوال الشمس طبعاً من المقصود أن الشاهدين رأي الهلال قبل زوال الشمس قبل الهلال لا يرأ الا في المغرب وإنما المقصود أن الشاهدين إذا حصل قبل زوال الشمس هذا يأمر بالإفطار وإن شهدا بعد زوال الشمس أمر بإفطار ذلك اليوم إذا أجوا بعد زوال الشهداء هم مكفر أمر بإفطار ذلك اليوم فلماذا فصل بين قبل زوال الشمس وبعد زوال الشمس هذا التفصيل ورد لأجل الجمله الأخيرة في الروايه وهي قوله عليه السلام واخر الصلاه الى الغد ان كان بعد زوال الشمس قام الشاهدان خب صلاة العيد انتهى وقتها اخر الصلاه الى الغد، فصلى بهم هنا هذا الإمام بما تفسروا كلمه هنا هل تفسروا بالامام المعصوم او لا كل من له ولايه ان فسرتوه بمعنى كل من له الولاية ان حلت المشكله على مسلك ولاية الفقيه الثابتة عن طريق الأمور الحسبية ما وعدنا في في بيان أساليب إثبات ولاية الفقيه أحد الأساليب كان عبارة عن مسألة في الأمور الحسبية وقلنا أن هذا الأسلوب هم كافي يثبت الولاية للفقيه. لأن إقامة حكومة هم من الأمور الحسبية ما نقتصر في كلمة أمور الحسبية ما كان متعارفا في الكتب القديمة حينما يذكر الولايه على الغيبه والغصر والمجانين والأوقاف ما عندش هذا كلام كان يقال قديما على رأس ما يكون من الأمور الحصبية إقامة الحكم الإسلامي حينما يمكن ذلك من يمكن نقول أن الشريعة ترضى بفوات هذا الشيء فهذا همدق الأمور الحصبية فالفقيه صار ولي على نقص جزئي شرحنا في في دحثنا السابق بعد أن صار وليان إذن صار الإماما فسرنا الإمام فيها الرواية لم يفسرنا بالإمام المعصوم فسرنا بالولي صار وليا فتشمله الرواية فحتى هذا الفقيه الذي أخذ علاقات قاتقه إقامة الحكم الإسلامي على أساس الأمور الحسبيه الرواية تشمله يقول أمر الإمام بالإفطار فينحل فخطأ على هذا ينحل أما لو فسرنا الإمام بالإمام المعصوم ولم نفسره بمعنى كل من له ولاية ولو حسبيا لو فسرنا الإمام بالإمام المعصوم فهنا التعدي من مورد الامام المعصوم الى الفقيه بحاجة الى اثبات ولاية الفقيه العام بعد موضوع الحسبه ما يفيد لو فسرنا الامام بالامام المعصوم ما نقدر نثبت الهلال بحكم الفقيه بناء على موضوع الحسبه لأن موضوع الحسب خاص بما نقطع بعدم رضى الشارع بفواته موضوع الهلال ليس وكذا من قال أن الشارع لا يرضى بفواته لعل الشارع يقول كل من يعرف تكليفه من ثبت عند الهلال يفطر من لم يثبت عنده ما يفطر من ثبت عند الهلال يصوم من لم يثبت عنده ما قد لعل الشريعة هكذا تقول هذا ليس داخلا في الأمور الحسبية إذن ما نقدر نثبت الهلال بناء على ولاية الفقيه على أساس الأمور الحسبية نعم لو أثبتنا ولاية الفقيه بالطرق الأخرى التي اشرنا إليها إما بطريق أما الحوادث الواقعة وإما بطريق ايات الاستخلاف و بطريق ايه الامانه فالطرق التي شرحناها فيما سبق ان اثبتنا ولايه الفقيه بهذه فهنا غم ال الروايه صريحا اعطت حق اثبات العيد او اثبات الصيام اعطته الى الامام المعصوم وهذا نضمه الى واحد من تلك الادله الماضيه التي شرحناها فيثبت أنه ان للفقيه ان يحكم بالعيد او يحكم بالصوم هذه خلاصه الكلام التي اردنا ان نبينها في هذا الجانب فبهذا ننهي حديثنا ان موضوعه الفقيه نحيل التفاصيل الى الكتب المفصله ومنها بعض كتبنا ايضا والكتب المفصله الفقهاء والأرام كاتبيه بين مثبتين لها وبين نافين لها نحيلكم الى الكتب ومنن كتبنا موجوده تستطيعوا ان تراجعوها لا لا ان يحكم هو ثبت عندي هذا مكافي يجب ان يحكم يعني صار يعني قد يقول انا ثبت عندي انا اقول لكني ما اريد احكم ما اريد الزمكم ما اريد الزم ما يعني يقول انا اعمل مع الثبوت اللي عندي عمل انسان مكلف احنا ما يثبت عندي شيء هو يعمل به انا هم ثبت عندي شيء, عندي شيء اعمل به انتم تعرفون تكليفكم إذا كان هكذا هذا إذن ما حكم بالهلال وإنما حينما يحكم بالهلال يأتي هذا الميام خب بهذا المقدار نكتفي في بحثنا هذا عن ولايه السقيه واعتقد أننا تداركنا بعض النكات التي فاتتنا في كتبنا السابقة ولعلنا عدلنا عن بعض الكلمات التي قلناها في كتبنا السابقة الآن نريد أن نبدأ بمسألة جديدة يعني رجعنا بحث المكاسب نريد أن نبدأ بمسألة جديدة طرحها شيخنا الشيخ الأنصاري رحمه الله عليه والذي لا زال كتابه هو الكتاب الرئيسي بالنسبة للمكاسب في حوزاتنا العلمية رغم مضيها الزمن الطويل. بين وفاته رضوى الله تعالى عليه وبين ما لازال هو الكتاب الرئيسي وخبط طبعا هناك الكتب المتاخره والتي اكثر دقه واكثر تدقيقا من كتابه رحمه الله مع ذلك حفظ هذا الكتاب لنفسه الصداره في أبحاث الحوزويه طرح رحمه الله في المقام مساله وهي انه بيع العبد المسلم او بيع المصحف من الكافر هل يجوز او لا يجوز حيث ان المشهور قالوا أن بيع العبد المسلم من الكافر لا يجوز يعني باطل ما أقصد لا يجوز بمعنى مجرد الحرمة التكليفيه باطل بيع العبد المسلم من الكافر باطل وكذلك بيع المصحف من الكافر باطل وقد جزأوا الشيخ الأمصاري جزأ هاتين المسألتين فباحث كل منهما مستغلة عن الأخرى ونعم ما صنع لأنه قد يكون في بعضهما بعض النقاط التي ما موجودة في البعض الآخر فنحن أيضا تبعا له نريد أن نبحث هاتين المسألتين إن شاء الله أولا بحث ال جواب أو أو كل صحة إذا أردنا أن أن في التعبير صحة بيع المسلم العبد المسلم من الكافر هل هذا صحيح أو ليس بالصحيح المفرو المشهور أنه ليس بالصحيح. وهناك منهجان في دعوة الإجماع، أحدهما مدعي من عدم جواز يعني ما ظاهره الحرمة وليس البطلات، مدعي من عند من عدم جواز بيع المسلم عبد المسلم. من الكافر أنا أظن سوى الله أعلم أن تؤمن افحصوا في الكتب أنا أظن أن هذا الادعاء مطابق للواقع يعني ما أظن أحدا ما أظن أحدا من الفقهاء يجيز بيع مسلم من الكافر وحتى الذين خالفوا عندما خالفين حتى الذين خالفوا اظن انهم كانوا يقصدون المعنى الثاني لا المعنى الاول فان كان المقصود مجرد الحكم التكليفي اظن ان الحكم مع اولئك الذين ادعوا الاجماع اجماع القائفة على عدم جواز طيعي عبد المسلم من الكافر أنتوا يفحصوا الكتب شوفوا, شوفوا هل تجدون مخالفة أو لا. وإن كان المقصود ليس الحكم التكليفي إنما الحكم الوضعي يعني بطلان بيع المسلم من الكافر فالظاهر أن الإجماع ليس إلا إجماع منقول ليس إجماع محصل. والمخالفون هم موجودون صرحوا بالخطر على كل حالة نحن نريد أن نلحظ وندقق في الأدلة التي يستدل بها على بطلان بيعي مسلم العبد من الكافر الأدلة بمجموعها أربعة أسردها حتى تطالع الكتب حولها ونرى أنه ما الذي ينبغي أن يقال أولاً هذا التعبير الوارد في كتاب السيد الخوي وهذا التعبير بهذا الشكل ما ورد بهذا الشكل ما ورد في تعبير الشيخ الأنصاري الشيخ الأنصاري فقط ذكر موضوع المشهور وأنه ودعوة الإجماع يعني الإجماع المنقول خلي مدرأ الأكر التعبير الوارد في عبارة السيد الخوي يقول دعوة تسالم الفقهاء من أصحابنا وإجماعهم على عدم جواز النقل إلى الكافر. وهذا يعبر بعدم جواز النقل. يعني هذا تعبير على اكثر من من الحرمة التحقيقية. يقول عدم جواز النقل إلى الكافر. أما أنه باطل مامور. فكانما يراد ان يستفاد من عدم جواز الناقل الذي هو واضح فقيان البطلان يقال اذا باطل والا لماذا لا يجوز مذهله كانما هكذا ولهذا طبعا يناقش في ذلك ويقال الله عدم الجواز اعمى البطلان ثانيا روايه حماد ابن عيسى التي رواها الشيخ في النهاية هذه الرواية أنا كنت أرغب أن أحصل على سنة تام إله لكني آسفا على أنه ما رأيت سنة تام إله رواية حماد ابن عيسى التي رواها الشيخ في النهاية مرسلا عن حمود. في كتاب النهاية والشيخ بشكل مرسل رواية حماد ابن عيسى شنو سنة ده ما ندري هو كتاب النهاية هو مو كتاب روائي إنما كتاب فتوى يقول روا روا محمد بن عيسى الكافي هذا كتاب رواية خط الكافي رواها عن محمد بن يحيى رفعه عن حماد بن عيسى مرفوع فهم ما صر إلى سند الشيخ في التهذيب رواها بسنده عن محمد بن يحيى رفعه إلى هم رفعه إلى محمد بن عيسى فهم ما صر إلى سند عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين أتي بعبد لذمين قد أسلم فقال اذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقروا عنده هذا أنا راجعت الفهرس راجعت كلام الشيخ خطوسي في الفهرس لأن الشيخ خطوسي يذكر أسانيد إلى كتب وروايات من ينقل عنهم رأيت انه هناك داكر أخبرنا بكتبه ما يقول ورواياته ما يعطف رواياته أخبرنا بكتبه يعطي سند إلى كتبه على بحث أن هذا أخبرنا بكتبه هل إخبار بأسماء الكتب أو لا بأعيان الكتب وحتى لو قال أخبرنا برواياته لذينا نحن قديما كان عدنا بحث مفصل حول أن بكتبه ورواياته تصحح إذا كان عندي سنة صححة تصحح روايه من من كتاب له غير الكتاب الذي اخذه الشيخ منه يعني بعد الكتاب الذي اخذه الشيخ إذا اذا قبل ماكو مشكله لكن اذا كان بعد الكتاب الذي اخذه الشيخ هل يشمل هذا او لا إنما المقصود بالروايات الروايات التي وقعت قبل الكتاب الذي اخذه الشيخ هذا بحث مفصل كان عدنا فيما مضى لكن على كل تقدير هنا اصلا ما قايل ورواياته اصلا فقط قايل بكتبه فالروا... فهذه الروايه تبقى مرفوعة او مرسلة على كل الرواية هذه اللي قلنا اتيى الامير المؤمنين بعبد لذميا قد اسلم فقال اذهب فبيعوه من المسلمين وادفعوه منه الى صاحبه ولا تقروا عنده الدليل الثالث الذي يذكر في المقام ضلوا تعالى لم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا يقولون هذا ملكيه الكافر للعبد المسلم سبيلهم عليه لا نجعل الله الكافرين على, على المؤمنين سبيله هذا طبعا المؤمن خو ما يفسر في القران بمعنى الشيعي هذا هو مصطلح عندنا نقول الشيعي المؤمن غير المسلم اخلص من المسلم الشيعي لكن القرآن ما أوربها اللغة المؤمنين يخصر المسلمين لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين السبيل هذا شافر. رابعا رواية الإسلام يعلي ولا يعلى عليه مع الأسف هذه مرسلة الاسلام يعلم انا ما انضدكم مصادر الروايات قصة خلا ابدأ بالاخير الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ترونه في الوسائل المجلد 26 بحسب طبعة آل البيت الباب الاول من موانع الارث الحديث الحادي عشر صفحة 14 هذه رواية الرواية التي قبلها رواية حماد بن عيسى الوسائل المجلد السابع عشر بحسب قبعة آل البيت باب 28 من عقد البيع وشروطه الحديث الوحيد في الباب هذا اثنين غير هذا طهر ما كان نشي هذه هي الأدلة، فيجب علينا أن نبحث هذه الأدلة واحدة بعد أخرى. طالع، طالعوا الكتب كتاب المكاسب، كتاب السيك القوي، كتاب السيك الإمام، طالع الكتب حتى نبحث ذلك غدا إن شاء الله.